الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله واصحابه أجمعين كتاب عنده في الاحكام لابن عبد الغني ابن عبد الواحد المكنسي ولعلنا كنا قد وقفنا عند حديث تحية المسجد طيب من يقرأ لنا الحديث الثامن بعد المئة بعد البيئة مشكلة تحت المجد خلصنا مشكلة كلها طيب خلص الثامن بعد المياه بسم الله الرحمن الرحيم داب الله عن الكلام في الصلاة الحديث الثامن بعد الماء عن زيد بن أرقن قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام هذه الحديث تحت عنوان باب الجامع من القدامة المقدسة رحمه الله تعالى لم ندلد لها ابواب مفسرة كما هي المدلدة الآن إنما هو ذكر لو, لو تذكرون الصلاة الماضية قلنا قد تحدثنا عن بعض كتاب الصلاة عن مواقيتها وعن كيفيتها وعن أكامها ثم بدأ يحدث ابن قدامة عن سميد السهوي والمروبة للمسل وبعد ذلك أتى بمجوعة من الأحاديث هي من الصلاة أو متعلقة بقضية الصلاة ومسألة الصلاة غير انه لم يدور لها في اركان الصلاه او في شروط الصلاه او فكه هذا الحديث حديث تحيه المسجد وهذا الحديث الذي قلنا اي والحديث هو حديث زيد بن ارقم ابن زيد زيد بن ارقم ابن زيد وزيد رضي الله عنه له موقف في التفسير في تفسير قوله تعالى لقد رجعنا الى المدينه لجنه أعز منها الأذن وسبب ذلك ان عبدالله بن ابي بن سلول النفاق لما ما قال هذا الكلام ما سماه الا زيد وكان صغيرا فاخبر الانصار فنقل الخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام فجاء الله النبوه والسبوب يقسم بالله واكبر مقاله وجيء ببيت ويمحي يقول انا سمعتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يميل الى تصديق عبد الله لانه كبير فنظر القران مصدقا جيدا هذا زيد بن ارقم بن زيد رضي الله عنه هو الذي صدقه القران يعني صغير لما تنهى هذا الكلام كأنه كجميل لأنه صغير أو لم ينقض له بالله فداء القرآن مصدقا لقوله رب الله تعالى عنه. قال كُنَ نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة يعني إذا بنا وضع يتكلم معه يقول إنه كذا أنزع ما تم بعد الصلاة من تفي في المكان الفلاني وكذا ذا حر الصلاة قال حتى نزلت وقوموا لله قانفين والقنوط هو الخشوع هذا من المعامل يعني خاشع اما هو قانف آناء الليل ساجدا وقائما ليحظم آخرة ويلدود رحمة ربه والقنوط ايضا بمعنى الصلاة الصلاة تسمى شنوط تسمى قلوب والمداومه على الطاعه تسمى قلوب ذلك قول تعالى عن ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم كان امه قانتا لله فقانتا هنا بمعنى مداومه على الطاعه يعني قانتا اما المداومه على الطاعه به قوله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا اما خاشعا لقول تعالى امر هو قامت الاماء الليلي والقلوب ايضا بمعنى السكوت والصمت الطيب وذلك في قول تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقامتين والقامتات القلوب لا على الخشوع لان بعد الخالق والخاشعين والخاشعات اعرفتم فهم الصحابه من الايه أن معنى الايه هنا يقول لله القائمين في الصلاه اقموا لله خاشعين ومن محتض الخشوع السكوت في الصلاه وعدم التكلم قالوا من عن الكلام طيب قلنا نريد نتحدث عن أحكام الكلام في الصلاة اكتب احكام الكلام في الصلاه اولا كلام العامد في الصلاة العامد يتكلم عمدا يعني هو يعرف انه يتكلم ويتكلم عمدا من تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته اجماعا يا ولد قلنا ان الامه التي تكلم في الصلاه عمدا عمدا يعني ان يتكلم وهي ان يتكلم و قال السلام عليه باطل ما طلب مقدار الكلام الذي تذكر به الصلاه اذا تعمده او يعني كم كلمة في الصلاه الكلمة الواحد في الصلاه لو كنت شخص كيف حالك أي شيء كلمة داخل الصلاة وأنت عامل إنه رفت من الصلاة الصلاة, الصلاة. شنو باطنة ما في ذلك شنو ما في ذلك شنو لكن فرق العلماء بين الكلمة التي هي من الطبع مثل نحن حس لأنها مقدار الكلمة ما تكتب بها الصلاة حسن إذا كنت فرق الى عن من الصلاة تبطل ولا تبطل؟, تبطل لكن لو قلت اخ جاءت شيء او جاءتش أو أو نحن حد الصلاة او زكام او غيره هذه الصلاة لا هذه الصلاة لا تبطل به اذا عندنا, عندنا يا اخواتنا ماذا؟ هم هم هم هم عليه من تكلم اضا كل من احكام الكلام في الصلاة اولا ان يتكلم الله يا محمد اه عن ما حكمه طيب اذا تكلم بالكلمة التي فيها حرفان وهي الكلمة معروفة طلباتنا اما اذا تنحنع فقد تنحنع من السلام في صلاة الكسوف لا تبطل لا تبطل الصلاة ثانيا نعم نعم حتى نعم هذا في فيما في مهم في في في في متعمد لأن هل نحن ستعتبر كلام ما قاد هنا عن الكلام اذا بالرد بذينا عن الكلام كلما من شأن أن يكون كلاما ولو كان كلمة واحدة هذا تقتل بالاستر أما إذا لم يكن كلمة فلا تقتل بالاستر لأن نحن هل تعتبر لا تعتبر؟ قال الأمر سامي لم تكلم في الصلاة فاهيا ليس لأنه في صلاة ورد على سلام أو رد على شيء أو تكلم على الكلام أو جاهل عند الظهور من الأحناف والمالكية والشاطئية أن صلاته صحيحة، وعند الأح إنما صلاته باطلة. ترطل صلاة المتكلم عامدا او ساهية عند الحنادنة وتصح صلاة المتكلم ساهيا او جاهلة عند الجمهور وتبتل اذا كان متعمدا واضح حد الكلام واضح؟ طيب اذا يعيد الكلام وما وابس المعتاد الشمهور هذا لا يتكلم فيها طيب القول يرط نحن يا رب نحن سهل معناه نافق السهل معناه طيب من تكلم في صلاته عامدا عامدا بالنعنى قاطب هو يعرف أنه يتكلم هو في الصلاة هو يتكلم مع آخر أو يرد على شخص. هو في الصلاة وبعض هو تكملون في فيشارك معه بكلمة او مستحق لهم معلومة ويصلي، يصوي ويعمل انه في الثلاث وقاسد ذلك هذا صلاته بعطلة ولا ثلاثة فيه ثانية من تكلم ساحيا يعني ناتيا من في الثلاث ونفي اما في الثلاث وتكلم او كان يجهل الحكم يعني ما يعلم ان الثلاثة هذا صلاته صحيح عندهم عند الجمهور والجمهور من؟ المالكية والأحناف والشافعية وباطل عند من؟ عند الحمابيل والصوام أنها صحيحة لحبيث بن الحكم السلبي في صحيح مسلم أنه صلى بعد هذا الكلام وكان أولا يعرف الحكم فلما عطس في الصلاة شمته شف عطس فقال له يرحمك الله وفي الصلاة فدرب إليه اصحاب أصحابهم يعني مهدك ولا يستغربوا فدعا يقول واسق يا أمه ما نتنزلون إليه اليه إليه أصحابكم فسكتوا فسكت بعد الصلاة قال ورمه سلم إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء ما طمعتها لم يأمر بالإعادة انما صحح له فأذن من هذا الجاهل والناس إذا تكلم في الصلاة فإن الصلاة وشنو لفث ويدخل في هذا حديث حديث اليدين الذي مر علينا في اول الشرح هو ان يتكلم بعد أن سلم المسلم وسلم الصحابة معه تكلم معه باليدين هذا الكلام ما بين الركعتين الأولين التي سألت الركعتين الأولين التي سلم المسلم بعدهما وبعد ثم أتمنى الكلام الذي في النصر هذا لم يبتل الصلاة لماذا؟ لأنه كان بمسطح بشيء الصلاة ليش؟ ينبي حصل قال يا رسول الله أقصرت الصلاة النتيب قال لم أنسى ولم تقصر كما قال للصحابة أحكم ما يقول باليدين قالوا بلى يا رسول الله. فقام وركع ركعتين ثم سلم ثم سجد بعدهما سجدتين، ثم سلم. عليه الصلاة والسلام واضح؟ هذا واضح انه واضح. انا اشعر انه معلش وضع ان اصحح عن معلومة مدهر اليها الشيخ الفاضي. أيوة. لكن الصواب خرباق ابن عمرو مخالف هذا انا فهمت به مخالف هذا رجل اخر الصواب انه خاء وراء وباء والف وقط خرباق ابن فتحي تصحح المعنى بضبط صحها خربقه هذا يعني اخر انا فهمت به من فعل سؤال السؤال ها نعم نعم السؤال ايوه صحيح <تصفيق> والله بيقول بم... يعني قد كنت أظن أن أحدا منكم سيسألني يعني ونبت في نفسي أن سائلة سيسألني عن, عن, عن, عن هؤلاء السرعان هؤلاء السرعان لا شك والله لا شك فيه في بعض جلالات الأخوة أن الذين خرجوا أعلموهم فأعادوا الثلاثة من أولها وأعادوا الثلاثة من أولها أربعا وهذا يوقف في فقر أهلي جاء الله خيرا وساء يؤخذ منه فقه عظيم وهو ان من كان أن من طالت مسافته في صلاته يعني اقصر يعني كمل كمل صنم ركعتين وطال المسافه بغير عذر أو خرج من المسجد ينزل الى الصلاة من الأول عرفتم؟ يعني حتى هذا مقيم بمن لم يخرج انه صلاه يعني مثلا انت تصل الظهر اربعة نسيب ثم اثنين وانت ناسي جلست, جلست جلست جلست ثم خلصت وبعد ان خلصت مسافة ذهبت وضعت يعني وكيفت السيارة وذهبت وذكرت انسى صديت الظهرة اثنين تبدأ الظهرة من الاول وتصلي شنو أربعًا. لكن إذا ركبت السيارة وأن في سيارة تذكرتها ترجع إلى المسجد وتركع رقعتيني فقط وتأتي بسجديني باستر بعد السنة لأنك إذا ذهبت يعني أن المسافة شنو؟ أن المسافة طالت ولذلك السرعان أعاد الصلاة من أول ما لن يرجع منه معنى هل أصحاك تبتل الصلاة؟ الحركة في الصلاة أربعة أمواع ولأننا تحدثنا عنها في السنة الماضية الحركة أربعة أمواع في حركة آه آه آه هي منطحة الصلاة حركة منطحة الصلاة يعني مثلا الكلام الذي دام والحركة الذي تمنت وكذا الوثناء قام من مقام ودرفع إذا خشبت المعترفة كل هذا لم يبتل الصلاة لما كان من مصلحتها. ا ثانيا الحركه الى جهه القبلة الحركه الى جهه القبلة هذه لطمس الصلاة مثل من كان مثلا على الباب الى القبلة من بابك فطرخ الباب. الباب يجري ان يتحرك ويفتح الباب ذر قال عليه الصلاه والسلام اقتلوا الاسودين وان كنتم في, في, في صلاة في يعني الحركة والحية وبردئة يحتاج الى شمال. الى حركة وكذلك مثل الحركة في الصلاة من اراد ان هذه هذه الحركة لغير هذه تبطل الثلاث في حاله واحده الحركه من اي تبطل الثلاث في حاله واحده هيبناها قبل ذلك شا... اولين شخص يكون شارك معالجه الدوره الناميه يحدد كثيره طيب ما ذلكم الكثيرة أه؟ صحيح هذا قول نوي اذا لي من بكثره حركته الشخص العادي لا يعتقد ولا يظن انه في صلاه حركة حركه حركه كثيره لكن حمل ادانته من تجربه حفيدته وصلى بها وكان اذا سجد وضعها واذا قام اخذها وقام وصلى في اكل المنزل وكان يرجع ويتحرك ويرى الناس ثلاثه تحرك لاجل يعني التعليم وسيمر ولعله يمر علينا حديثه بعض استحادة أنه كان كأبي كأبي, كأبي بربا ابو غيان الأماري أنه كان يصلي ونسك بلجان فرص حتى لا ينثلت منه وهو يصلي فإذا ناجعتهم فرص يعني سار معها بعض الفطوات أو أرجعها بعض الفطوات ولما اعتلب عليه محترب من الخوارج قال ربنا كيف تفعل هذا قال له إنما فعلت هذا يران أحمق مثلك ودي له أن الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نفعل هذا ولا ينكر علينا فدل على أن الحركة لا تبطل الصلاة على إخواقها إنما تبطل الصلاة صلوح. الحركة المخلة التي بحيث لو رآها إنسان عائل من بعيد لا يظن أن صاحبها في صلاة أرجو أن لا حتى حتى حتى مثلاً المقرر الثاني قلنا إذا هذه أحكام شن أحكام الكلام في في الصلاة طيب ما يستفاد من الحديث أنا لا أريد أن أذكر ما ما ذكر هنا فهنا قد قد يعرفه ما من موجود أول شيء مستفاد من الحديث أرمة الكلام أرمة الكلام وبطلان الصلاة به لمن كان عاملا ثرمة الكلام الكلام حرام في الصلاة وبطلان الصلاة اذكر أذكر فوائد يعني أن تذكر في, في, في, في الكتاب طيب الفائد الثانية أن الناس والجاهل إذا تكلمات الصلاة الصواب أن الصلاة لا لا ترسم أن الصلاة لا لا ترسم وفي هذا كرسيم إذا كان مع إيمانه كما حدث بمعارفة بالحكوم السلم يطلق على شيء وإذا كان مفردا يلزمه في فردا يلزبه في دون وعيد الكلام وعيد الكلام حرمة الكلام في الصلاة وبطلان الصلاة بهذا الكلام لمن كان عامدا عدم بطلان صلاة الناسي والساهل الجاهل والساهل في الصلاة إذا تكلم وتفصيله إذا كان مع إمامه فلا يرزمه سهل سهل وإذا كان منفردا يرزمه فهذا لمن كان له لمن كان ناسيا ثم لما يسمع بعد السلام لأن زيادة أيوة بعد السلام لأن زيادة طيب ودوق في هذا الحديث هذا الحديث واضح النسخ فيه في قوله كنا نتكلم فلذينا فدل على أن الكلام كان مباحا ومتخفا فصاره فصار حراما في الصلاة مع أطراف الحديث الذي بعده تاب الابراض في الظهر من شدة الحرب الحديث التاسع بعد الماء عن عبد الله بن عمر وابن هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم من فيح جهنم طيب عبد الله بن عمر معروف هو عبد الله بن عمر بن خطاب الإمام القدوة الصالح العابد القوان شيخا له مسلم قال إن عبد الله ربيله صالح لحفص بالحديث في وكان صاحب عبادة وجاء في ترجمته أنه كان يزاحم على الحجر الأثري حتى يرعب إنهم أم عبلاه بن يقولك ما له ما له ما له ما له ما له ما له أمره زي نب بسم عثمان بن المضعون. فعثمان بن معروف نعم نعم واللي قبر أخي. المضعون. المضعون الله بن عمر خالج. وهو شفير الحفصة يعني الحفصة ايضا ايها من زينت بنت في مدعون رضي الله عن الصحابة اجمعين ابنوا تحدثنا عن تربيته عن رسول الله صلى صل... صل الله... صل الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابنه بالسرد فان شده الحر الحر من, في... من فيح جهنم طيب هذا الحديث مر علينا في مواقف الظهر. الصلاة الظهر تأتي في وقت فيه حر أفضل فإذا كان الحر شديد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نؤخر الصلاة ألوبي بالإبراد معناها التاخير إلى وقت البرد. يعني أن الصلاة قليلا لا يحد وقتها لان وقت الظهر يمتد بعد الزوال حتى ما الشيء مثله صح لما وقت الظهر يمتد من بعد الزوال الى ما فيه فقبل هذا الوقت او قريب من هذا الوقت يمكن ان تصلي الظهر لكن هذا ليس للافراد انما للجماعه يعني انت اذا كانت الصلاة قام في, في وقت في وقت الظهر في وقت فيه حال شديد تسلي مبردا تؤخر نفسك وتسلي مبردا في بيتك أم تسلي في المسجد تسلي في المسجد تسلي في المسجد إنما هذا الحديث لمن للجماعة يعني المؤذنين والم... والأئمة وكذا أيضا بيشه بصلاة أظنون ولان الله هنا الخشوع يعني لماذا أمرنا بالإبراد لان الانسان اذا صلى في حال شديد فانه قد لا يخشع في صلاته وهذا فيه ان الصلاه ينبغي ان ان ان ان مسيها وقد خرجنا من جميع شواغلنا ان يسجد حتى ولو كان الطقس ذلك من ما يخل الا لا ثلاثه بحضرتي الطعام لماذا مراعاة للخشوع وعدم شغل الشغل بغير الصلاه ولا لمن يدافع عن وكذلك الاجتهاد كل هذا يراد به المعروف. هو النبي يعني امتلأ بالدول ومين أي دول طل... الحاقب والله هو يعني يطلب عليه الحادق مجابا وإيه كان الحادق في أصل اللغة هو المتقب قوى المسكن طيب إذا استبدأ الحرب فأمره بالصلاة الصلاة المعروفة هو ما صلاة شنو؟ قبله قوله فإن شدة الحرب من سيح سيح يعني من جيس من هنا من لا لو كانت التبعيد لمثمة كيف؟ لو كان هذا الحرب من جهنم تبع من جهنم اوتي يا بيجي من جهنم لها نتكلم انما هو شنو؟ من جنس بمعنى شنو؟ من جنس جهنم يعني شفت الحرب من شريف من جنس جهنم جهنم اوضع حارة مفلحة لكن ليس معناها انها من جهنم لان لو ان قطرة من جهنم قطرت على اهو الارض لأسرت عليهم معايشهم وهدفتهم أن يعني الحر الموضوع في الدنيا كله نفت من الأنصاف جهنم وليس من هذا حتى النفت مروا منها يعني ما هو مروا من, من, من جهنم معنا ما هذا الحر قطع أخر من جهنم انه هو من جنسها وكذلك النفت من شمي من جنسها كما ليش طيب إذا استبدأ الحر فأبنو يجب الصلاة فإن شديد الحر من فايح جهنم أهل ما نحقه هنا أود أن أن أن أناقشها. الحد الذي يجرد به حد الإجراضي يعني إلى كبه أيوة يعني ممكن يكون الإجراض إلى كما في الصحيحين كانوا مبنيدون يعني مثلا لما في حديث أنا أرادوا أن يقيموا الصلاة قال أبردوا أبردوا أبردوا أبردو أبردو إلى أن كان للجدران والتلول فيه التلال صار لها شمي بعد ذلك صلب عرفتك فإذا هذا حد إذا نقول ما يستفاد من الحديث ثم استحبابه تأخير شمي أخير الضرور إضراجا الكثرة الحرارة وقلنا أن المراد من الإدراض شبه؟ الخشوع العلم من الإدراض الخشوع وإذهاب شبه؟ وإذهاب الشهم من حر عن الصلاة وقلنا أن حده ما هو حد الإدراض أن يكون بالترون شبه تراقش مسألة في هذا الباب وهي مسألة للهودة إذا كان الإنسان يصلي إذا كان الإنسان يصلي وحده في البيت لعجر والبيت فيه مكيّسات والمساجد مريحة وفيها مكيّسات يبريد أو لأني لماذا لأن العلة فقد زالت لأن العلة فقد زالت والفتنة دور مع العلة وجودا وعذما إذا وجدت العلة وجدت فتنة وإذا علمت العلة وعلمت أذمة الفتنة طيب يقرأ الحديث الذي بعده الحديث العاشر بعد هذا عن أنسي بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسطى ثوبه فسجد عليه طيب هو الإشكال هنا كأنه كأن هذا الحديث العاشق بعد المئة يعارض الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله ان لسا كان يبين عرفت؟ طيب وحديث وفي حديث أنث أنه كان يصلين في شده الحر فإذا لم يستفع أحدنا من شدة الحر أن يمكر جبهته من الأرض ضفت سلبه فسجد عليه صح؟ طيب ذلك التعارض بين الحديثين؟ الظاهر أن هناك تعارض طيب نعم نعم فقط لا يتعرض يعني يعني احدهما نسخ الأخر أيوة يعني معناه يعني يعني قول الاخر هو مثل من مصالح هو انه صلى في الاول في شرب الحرم ثم بعد ذلك قال الحديث في وهذا لكن يحتاج الى معرفة التاريخ يعني هذا لا يصار إليه إلا بعد معرفته سنو التاريخ طيب أهام صحيح <تصفيق> <تصفيق> الإبراث لا, لا يخالف أن يقوم حرم موجودا فمثلا لو المسلم في حديث الف يقول انه أبرد أكلم بالحديث الأول لكن أبرد إلى متى؟ الى ان كانوا للترونج جنو جنو سيط ما زالت الحرارة باقية وخاطبوا على جنو على القرب هذا جنو الثاني المدينة في حرها تختلف فقد تأتي في, في, في المدينة في صلاه العصر خلهم الضغط العصر وتجد النجنو ان الحر مدين ثالثا يقال الحديث الإدراجي مستحب. ولعله خالف المستحب بيان الجوال. اي من التعارض. ايه الان عندنا كان طريق الجمع بين الحديثين. كم? صلاة الطبق. او يلا اذكر لنا هذه الطرق. اذكر لنا طرق الجمع بين الحديثين. الحديث الاول هو حديث. عمر وابي بريرتا. انا قال ابني اذا سد الحرف ابيده بالصلاه بالصلاة. وهذا مقيد اذا كان الحرف. الحرف عني وحديث وحدث انه صلى فيه في شدة حلل. كيف نجمع بين الحديثين. او محمد. حديث عبد الله بن عم لا هذا مثل ثقل لكنه ناخذ به اذا عرفنا التاريخ يعني لو قلت لي إنه قال هذا الحديث يوم كذا في شهر كذا وقال هذا في السنه بعدها نقول هذا مثل ناقش لكن ثم اذا قمنا حرب النجيرة يختلف فمهما أدرس فإن الحشم ما زال موديده ثانية أيها نعم الإبراز لا ينافي وجود الحرب فقد يمرد مع وجود الحرف الحرب النجيرة الغيره أن حديث الإبراز عن الاستحباب ولو خالف المسلم الاستخباء من بعد بيان الجواز لكان هذا من التشريع عرفت؟ لا اكتنان إيش؟ اكتنان التنين هي هو ما بعض الكتبان أو بعض ال ال يعني المرتفع المتجمع تسمى تنين عرفتم؟ طيب انا اود ان انجي فهمك أن الصغار اللي دينا عيد اه اعيد الى الساعدة ماذا ما... لكم ما ستفهم ويهو الثالث لك الصغار اللي ديناك ايو يالا ركجوا معنا انا واعيد لكم الكلام عرفتم؟ قلنا ان قال ينقال في الحديث الاول صحيح؟ في الحديث الثاني قال انس انه صلى مع المسلم في شدة الحرب. نقول هذه الاحاديث ثمه وكانها وعالد بعضها بعضا. لان كان المسلم قال ابرني وهو لم يبرد. صلى ابرني في شدة الحرب. وقلنا اما ان يكون المسلم قد ابرد ولكن حر المدينه مجموع. شديد. نحن ابرك معه الا الحراره ما تداشم موجوده والابراض قد يجري في اي مكان ولكن الحراره برضو تداشم تكون موجوده وقلنا بأن الابراض بالاستحباب وحديث في شدة الحر بلا مشمول لبيان الجواب ولذلك عرف الاستحباب في حديث ابي له في وإلا لقلنا واننا قلنا انه ارتحل مثلا بحديث ابن عمر حديث ابن عمر قلنا ان الاذراق واجب ولكننا لم نقل ان الاذراق نقول ان الاذراق مستحب لماذا مستحب ما الذي جعله مستحب حديث من حديث انس ما جمعه تعالى عن البيه بعد ذلك نناقش نعم لكن الان الناس بالحر المقصود ليس الاطيان انما الحر داخل الصدر لانه تحدث عن شده الحر وقال له دفقه لا يحتاج فيه. منك في الحمد لله انتاج مال في الحرق يفشل مكيف وكدا. طيب بقيت الأخيرة وهي السهود ان عنه قال القان بسط فده فسجد عليه طيب السجود على على على الشيء ينقسم الى قسمين اما ان يكون منفصله كمثل سجاده الفرش وهذا لا حرج فيه واما ان يكون متفلا بالانسان كان الإنسان مثلاً يجد انسان الله تبارك وتعالى يجب عليك اولا ان تسمى القدره عليه يجب عليك هذه تجوز للحاجة لا تتكرها لغير الحاجة, الحاجة. عرفت طيب ايقى الحديث من الوعده باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها الحديث الحادي عشر بعد الماء عن انس مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نتي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك وكلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكره ولمسلم من نتي صلاة أمام عنها فكثارتها أن يصليها إذا ذكرها يصليها إذا ذكرها هذا الحديث المعنى الإجمالي أن للصلاة مواعيد ومواقيت قد يترك تاركه الصلاه ويدركه عمن شخص يعلم ان الصلاه لا عنده اجر وترك شنو الصلاه هذا لا يدخل في هذا الباب انما حديثنا من ترك الصلاه باجر وقد حدد الحديث حدد الحديث عدريه النوم والنسيان قال عليه الصلاة متى ما تذكر او قام من النوم مسل الصلاة وان كان في خارج وقتها وتعتمر له عند الله انها في وقتها رحمة من الله به لان في بعض الروايات قال فان زايد هو وقتها يعني ترى الشخص لا معنى عن الغذر واستيقظ مع يقوم الظهر بعد العصر وتعتبر له عند الله كانه صلاها في الظهر في وقتها هذا معنى اسمه معنى الحديث طيب ما يؤخذ من الحديث عند سؤال طيب صبر. وقت طيب اذا راح يخطي صلاة الظهر لسبب انه كان نائم او نسي يعني ما تذكر الظهر نسي الظهر وكان يظن انه صلى الظهر ونسي هذا يصنيه في اي وقت اعرفتها حتى يريد تذكر بعد العشاء مش الظهر بعد العشاء لا يمكن يصلي الظهر في نفس الوقت الذي تذكر فيه اعرفتها فان ذلك هو اشنو؟ لا ينزل له الاسم لانه لأنه عجور لكن قوله طيب لا كفاره الكفارة ليس كفارة الزنبي إنما أداء الواجب إنما أداء ما في الجن معرفته يا اخي يا ربك. أنهم يفوك ابو رحمن قال إذا شف في العشاء تذكر أنه مات من الغرور هل يصنل الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا كل يصنل هذا إن ذلك وقت يصنل الظهر فقط ولا يركب وصلاة الظهر أن يتوفى الله وقت العشاء يعتبر وكأنه صلىها عند الله في وقت الظهر لماذا؟ لأنه كان شنو؟ نافياً أو نائناً عذريني أما بغير ذلك لا يجوز. يعني العالم يأثن العالم شنو؟ يأثن، يقضي ولا يقضي ما سمع الأدام طيب شنو يعني؟ حصل بني شنو يعني؟ ما سمع ها؟ وهو ان انه يعني الاذان ما في ساعة ما في كذا ما في كذا نقول انه ما يعني تدري الاذان الى ان خرج الوقت هذا عذر منحق بي الناس واناين عرفتم لكن حتى لام حتى بنفس هذا الحديث لما نقول انه أنه جمع نقول انه صلى الظهر فيه في وقته في وقت الظهر عرفتم لكن الشيء المهم قضاء الفائت اذا إذا إذا كانت الفائت مع فلاة الحاضرة اي رفع الصلاة أو بمعنى شخص نام عن طلاة الظهر. او نفية ثلاثة الظهر. وماذا يصلي من العصر على انه مالي في العصر. يصلي المغني. عند العشاء تذكر ان لم يصلي الظهر. يصلي الظهر اولى من العشاء اولى. يصلي الظهر اولى من العشاء اولى. للجهر اولا. العساء. العساء. التفصيل الغيب. التفصيل كرآتي. نعم يا انا. الظهر. طيب. انا في تقديري اذا كان هناك جماعة قائمة. العساء في الجماعة يصلي عشاء في جماعة يصلي ظهر بعد ذلك. ولا حرج عليه، واذا لم تكن هناك. جماعة يصلي الظهر أو الغداء اللي يصليهما ثم يصلي في العشاء. عرفتم؟ نعم. طيب. العامل من ترك الصلاة عن يقضي أو لا يقضي. قول ابن إن الأربعة أنه يقضي. وقول ابن حزم وابن تيميه أنه لا يقضي في الراجح يعني العامل يقضي ولا ما يقضي خاصة من ترك الثلاثة زمنا في شخص قلت انا سنة ما صليت او ليش وير ما صليت او بعض الناس سنين ما يصلي صحة ما صح المصر. ويريد ان يتوب يقول انا اريد ان اتوب نقول مفاتك او, أو اولا نقول لما لو قلنا له تقضي مفاتك لترك الثوبة ولفر ولمصر ولا ما في هذا الكلام ما في نفس ما يسموه فيه ولا ما فيه فيه طيب معلش يا اخوان الكلام الجانبي يأخذنا كثيرا اذا نعم نعم لا. لا. لا هذا شوف تعمد النوم يأخذ ولا ورائكم في الحديث يتعمد ان ينام يعني قبل العشاء هذا لمن نام هو لا يقصد ان يفوت الصلاة اما من قصر وكذلك النوم عن الفجر للمناسبة الانسان اللي قال والله أنا أنا انام عن الفجر تكدر وما ستاعد استيقظ هل النام هنا عذر؟ ليس بعذر لماذا؟ لان صلاة الفجر يمكن ان تنام قبلها ويمكن اذا فعلت بعض الترتيب الترتيب ان تستيقظ والدليل ان في اذان يقال مقابلة الصلاة الصلاة الخير من اللي اعرفتو؟ طيب ما يوخذ من هذا الحديث بقيت لنا دقائق معدودة ما يوخذ من هذا الحديث وجوب القضاء على النائم والناسي عند عند يذكر عند عند جتنها ونوديث وجوبا عند الجنجور واستحبابا عند الشافعية يعني يخضي الناسي والنائم الصلاة عند ذكرها هذا موجود في الكتاب عندنا بين قصيد أبتد وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند الشافعية وعدم القسم هذا طريش على من تركها وقلنا الكفار مذكور هنا أم العامل فقلنا من تركها عند يقضي ولا لا يقضي قلنا يقضي عند من عند العمة الأربعة ولا يقضي عندنا عند النحزم عندنا عند النتين و لكن لا بد من الترسيل إذا كانت صلاة ثلاث أو صلاةين أو صلاة يوم أو يومين يخضر أما إذا كانت صلاة يعادل التويل القليلة الأولى أن لا أن لا يخضر فيبارك الله فيكم جزاة الله وخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته